لا زعلان لا زعلان خلي الملام و هدا ما ينفع بثر الكلام يا قلبي لا. لو زعنك لتزعنك لو زعنك لتزعنك محروق ليه مهموم ليه اسكت ولا تلفت فيلي ولا تلفت خلي الملاب واهداونا ما ينفعك كثر الكلام فعيدك وما عليك بكر ترى حقك يجي فوق السمان سهمك سمان باحترمي الله اللي يرمان باحترمي الله اللي برد مع قسوتان لازم نحس بلذتان لازم نحس بلذتان والصبر قاد قاسي المرأة لان كنا لي الصبر وقاد ويا حياه وعليك وين ربك صلاه قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح